إن للمتقين مفازا حزارق وأعناب وكواعب أترابا وتحسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا شدابا جزاء من ربك عطارا حتابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ان انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر, يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وي بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدفرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب فإنما هي زدرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى